الله الحمد لله رب العالمين الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد والصلاه والسلام على عبده العالمين احمد لله <تصفيق> <تصفيق> في صوت ان شاء الله في صوت ان شاء الله طيب الحمد لله عز وجل الموضوع الذي سوف نتحدث فيه ان شاء الله المادة هذه اللي احنا بتدلس دلوقتي ان شاء الله اسمها مادة العقيدة المسيحية اسمها مادة العقيدة المسيحية ده طبعًا اللي هندرسها في المستوى الأول هو الموضوع هندرس في المستوى الأول هو ده مادة العقيدة المسيحية هندرس فيها إن شاء الله رب العالمين مدخل إلى المجامع الكنسية والفرق المسيحية المختلفة وزي نشأت الفرق ديت وزي تكونت على مر التاريخ لعل الكثير أو لعل البعض يعني لا يعرف كثيرا عن المجامع المسيحية وظن إن الموضوع دوت موضوع هامشي وكان أولى مثلا نبدأ بالكتاب المقدس أو ما إلى ذلك أقول ان هذا يكون من نقص يعني إيه أو ليس من حسن التدبير أن نبدأ بغير المجامع الكنسية حينما نتحدث عن المسيح حقيقة يعني لأن المجامع الكنسية زي ما هنشوف إن شاء الله رب العالمين ان هي مصدر الكتاب وهي مصدر العقيدة وهي مصدر كل حاجة فإذا كنا في الإسلام بنقول أن مصادر الاستدلال والتلقي عند المسلم هي القرآن والسنة وإجماع الأمة والبعض قال بالقياس فإن مصادر الاستدلال والتلقي في المسيحية هي المجامع والمجامع والمجامع والمجامع ولا أقول هذا على سبيل السخرية ولكن على سبيل تقرير الواقع يعني هذه ليست مبالغة طب إيه هي المجامع ده اللي هنعرفه إن شاء الله عز وجل في هذا بداية اللي عايزين نعرفه ايه الهدف من دراستنا للمجامع يبقى السؤال الاول الذي اتحدث عنه ما الهدف من دراسة المجامع الكنسية هذا السؤال الذي اتحدث عنه الان ما الهدف من دراسة المجامع الكنسية اول حاجة ان شاء الله عز وجل لاثبات ان عقيدة التثليث ولاهوت المسيح ليست عقيدة القرون الاولى من المسيحية او القرن الاول تحديدا والتاني والتالت لغاية الكارثه ما حصلت في الرابع وان الاصل كان التوحيد والفرق اللي كانت غير موحدة كانت حالات شذة واصوات شذة ومنبوذة وكانت مسيحية بولس هي مسيحية منبوزة ومرفوضة من المسيحيين ايه الكلام الغريب اللي احنا بنقوله ده بيننا الدليل والبرهان بيننا الدليل والبرهان. تاني سبب علشانو بندرس المجامع الكنسية خدوا بالكم دي مش اهمية المجامع دي تاني سبب احنا ليه فكرنا ندرس المجامع الكنسية السبب الثاني بيان زيف أكثر ما روي عن هذه المجامع في المصادر المسيحية عن طريق تضارب الروايات من المصادر المسيحية نفسها. يعني المصادر المسيحية ذات نفسها يعني مثلا زي ما هنقول المشهور جدا جدا جدا عند يعني أكثر الناس ان مثلا مجمع نقي اللي وضعت فيه عقيدة قل المسيح وأقول وضعت فيها عقود عقيدة قل المسيح ووضع فيه قانون الإيمان الميقوي ماشي هذا المجمع يظن البعض إن كان حاضر فيه 318 واحد وهذا زور وظلم وبهتام وسوف نبين هذا إن شاء الله عز وجل بس في وقته ماشي هذا ما تروج له المواقع المسيحية التي يعني إحنا عارفين كلنا رواد للأسف الشديد يعني رواد المنتدات المسيحية اللي بتتعلق بالحوار الاسلامي المسيحي وما شابه ذلك رواد ضعف علمية بي... ولكن هذا طبعا أكيد له ثالث حاجة لبيان ان المسيحية بتاعت التسليس كانت خيار ارتدته الوسانية ونشرته بخط بحد السيف زي ما حاليبقى نشوف ان شاء الله عز وجل بالتفصيل وانا اعني هذه الكلمة بحد السيف رابع حاجة لبيان سيطرة الخرافة على هذه المجامع والاثار المروية ايه عنها يعني احنا نشوف مثلا واحنا بنتكلم عن مجمع نقية ان في مجمع نقية مثلا قعدوا ي... ي... ي... ي... أما تقرأ في بعض ال... ال... ال... المراجع والأرثوجسية وال... ال... تحديدا حقيقة اللي كانوا يشكتوب عند كله يقولك إن ال... ال... وهم بيعدوا المجمع بقى 318 وبعدين يعدوا تاني يلقوا 319 يعدوا اللي حاضرين 318 يعدون تاني يوم 319 وفين في الآخر يعلق اللي الكاتب القصة ويقولك أن هذا الزيادة دا اللي كالعمال هو الروح القدس يعني استغفر الله يا طيب دلوقتي عايزين نعرف السؤال الثاني ما هي المجامع الكنسية أهو السؤال الثاني ما هي المجامع الكنسية لما نحاول نسأل المجامع الكنسية هي ايه علي ان المجمع في المسيحية واسمه مجمع مسموش مجمع اسمه مجمع في المسيحية هو مجلس شورى. لاتخاذ قرارات في مسائل دينية المسائل دي ممكن تكون عقدية ممكن تكون مسائل متعلقة بالشريعة ممكن تكون عقدية وشرعية مع بعض خلاص وبيتكون من قيادات كنسية بتختلف درجاتها حسب نوع المجمع يبقى داتها عريف الايه؟ المجمع يبقى المجمع ده عبارة عن ايه؟ مجلس شورى في ايه؟ في شوية قيادات من الكنيسة قيادات كنسية وظيفته ايه وظيفته ياخد قرار القرار دوت في مسألة تعلق بالدين يا اما تكون مسألة متعلقة بالعقيدة يا اما تكون مسألة متعلقة بالشريعة يا اما متعلقة بالاثنين. خلاص المجلس ده من كل الناس ده مش من كل الناس ده من قيادات كنسية تمام ااااااا إيه... فبالبالدي كده نقدر نلخص تعريف نول هو عبارة عن شوية أساقفة وبطاركة بيجتمعوا معا عشان ياخدوا قرار معين في شأن ديني مسيحي طيب يبقى دي فكرة المجمع طيب إزاي بقى نشأت المجامع جاء منين موضوع المجامع دوت يعني جت منين موضوع المجامع هذا ها جاء منين خدوا بالكل إنه ممكن حد يقول له طب ما ده شابه المجامع الإسلامية لا المجامع الإسلامية يا أستاذ لا تأخذ قرارات في مساء المجامع إساني تأخذ قرارات في مسائل متعلقة بالفروع ها لكن هذه المجامع خدت قرارات مصيرية زي ما هنشوف. المجامع دي يا جماعة هي اللي خطفت المسيحية هي اللي خطفت المسيحية وأهددتها إلى بولوس فعلا كما سوف نرى أو إلى بولس كما سوف نرى نشأت المجامع الكنسية لها نشأتين نشأة قديمة شوية مغيلة في القدم وهي من ايام اليهود يعني تعتبر تقليد لليهود فالمجامع الكنسية لها جزور يهودية يبقى اول حاجة دعمت ظهور المجامع في المسيحية هي الجزور اليهودية للمجامع اللي هي كانت ايه المجامع عموما او المسيحيين عموما بينظروا المجامع على انها تقليد له جزور يهودية والدليل على كده لما نيجي نقرأ في متة 26 ثلاثة وفي ماركوس 15 واحد حلق ان رؤساء الكهنة بتوع اليهود عملوا مجامع للميم للمسيح في متة 26 ثلاثة وفي مرقس واحد بقول الشواهد حتيجي في الامتحانات بقول الشواهد حتيجي في الامتحانات خلاص أيوة، تمام اهو فحين إذن رؤساء الكهنة والكاتبة والشيوخ والشعب إلى مدى 26 ثلاثة إلى دار رئيس الكهنة الذي يدعى قيافه نشي وفي 15 ثلاثة في 15 ثلاثة كان رؤساء الكهنة يشتكون عليه كثيرا ماشي أمريكي نقر بقيت 15-1-2-3-4 وكده نكتشف إن هم كانوا الكلام على الكهنة دائما ما يكون الكهنة مجتمعين للسيد المسيح عليه الصلاة والسلام فإذن ورث المسيحيين المسيحيين بصفتهم طائفة يهودية آمنت بالمسيح ورثوا تقريد, تقريد المجامع من اليهود طيب كذلك المجامع لها جذور في العهد الجديد ليها جذور في العهد الجديد ايه بقى جذور المجامع من العهد الجديد يا اخوة جذور المجامع من العهد الجديد بتلاقيها في اعمال الرسول لان اول مجمع كنسي مسيحي عقد في التاريخ في ارشالين حوالي سنة خمسين ميلادية برسالة القديس يوسف الرسول او كما يسميه المسيحيين القديس يوسف أخو الرب، تمام؟ أو القديس يعقوب أصد الرسول أو القديس يعقوب أخو الرب؟ أنا قلت يوسف خلط، القديس يعقوب الرسول أو القديس يعقوب كانوا يسمونه أخو الرب أو يسمونه يعقوب البار، تمام؟ فاا وده اللي هنلاقيه في أعمال الرسل، هنلاقي ذكره في أعمال الرسل الإصحاح خمستاشر. فعقد أول مجمع كنسي مسيحي في أورشاليم حوالي خمسين ميلادية برئاسة من يصف المصارى بالقديس يعقوب الرسول أسقف أورشاليم هما بيحاول يقولوا أسقف أورشاليم لكي يعني يعتقد السامع أنه كان ثمت كنيسة أسست في أورشاليم وكان القديس يعقوب أسقف فيها. طبعا جماعة مسألة تأسيس الكنيسة هي مسألة حديثة جدا جدا جدا جدا جدا مسألة حديثة وسوف نثبت هذا إن شاء الله رب العالمين أما ما كان يقوله بولس فله تأويلاته المعروفة يعني والتي سوف نتحدث إن شاء الله عز وجل عنها بالتفصيل يعني طيب وبعد كده مش المسيحيين على هذا التقليد طيب السؤال دلوقتي والعنوان الذي نريد أن نتحدث فيه بإذن الله رب العالمين هو أنواع المجامع الكنسية ما هو أنواع المجامع المسيحية مش كنسية مجامع مسيحي إيه هو انواع ما هي انواع المجامع المسيحية انواع المجامع المسيحية لكم الله سبحانه وتعالى هي ثلاثة انواع النوع الاولاني خدوا اخدوا بالكم التقسيم دوت واتحنا يبينوا منين عشان بس سنكونوا عارفين احنا قولنا كلها يجاب دليلها عشان لما اجا نقول الكلام لو اي حد يسألني ايه دليل لك دليل وكذا خلاص لما المجامع ديها جزور عند اليهود دليلنا ايه دليلنا مرقس خمستاشر واحد وستة وعشرين ها لما المجامع ليها آآ آآ آآ لما ليها جزور في العهد القديم في العهد الجديد اعمال الرسول الخمستاشر طيب عايزين انا بقى أنواع المجامع مين اللي مقسم المجامع كده اللي مقسم المجامع كده هديه تنحفظ هذا الاسم يا اخوة جميعا هو نوفل ابن نعمة الله ابن جرجس الطرابلسي وهيقول لي ما احنا مش عايزين مراجع اسلامية ده مش مسلم ده راجل مسيحي ده مش مسلم ده راجل مسيحي عامل كتاب مشهور جدا جدا جدا اسمه سوسنة سليمان في العقائد والاديان سوسنة سليمان في العقائد والاديان والكتاب ده على شهرته اللي انه من الكتب الندرة جدا تمام? ف قسم المجامع لثلاث أقسام رئيسية، وهي التقسيم ده والتقسيم ده على فكرة إلى يومين هذا لا يزال كل نصالة تقريبا مبترعين عليه. أول حاجة المجامع المسكونية أو يسمونها المجامع العامة. يبقى أول نوع من أنواع المجامع إخواني اسمو المجامع إيه؟ المجامع المسكونية أو المجامع العامة. تمام؟ إيه المجامع العامة دي؟ نعرفها من اسمها. هي من اسمها جامع كلمة مسكونية. مسكونية دي نسب باللغة العربية يعني نسب من كلمة مسكون او مسكونة ايه اللي دي مسكونة بالارض يعني مش الارض هي المسكونة المعمورة ماشي فاذن الارض تساوي المسكونة فعشكري ذلك المجامعة المسكونية يعني المجامعة العالمية يعني المجامعة التي يأتي فيها القسوسة من كل انحاء المسكونة او المعمورة في يسمواها المجامعة المسكونية المسكونية يعني الكرة الأرضية يعني جاي من جميع عنها الكرة الأرضية أو العامة ايه بقى المجامع دي وهي المجامع التي يجتمع لها رؤابجال الكنائس من جميع أنهاء المعمورة اهي اهي يبقى ده تعريف المجامع المسكونية الموضوع الثاني اسمه المجامع الملية المجامع الملية. والمجامع الملية دي يا اخوة. يعني المجامع اللي بتخص اصحاب كل طائفة لوحدها. زي مثلا عندنا هنا كده في مثلا في مصر. يقول لك المجلس الملي والارثوزوكس. المجلس الملي المسيحين الارثوزوكس. برئاسة اه اه خلاص? فده اسمه مجلس ملي. وكلمة ملي جاي من كلمة ملة. تمام النوع الثالث من المجامع اسمه المجامع الاقليميه اسمه المجامع الاقليميه خلاص ودي طبعا انا قلت هنا اما اجي اقول الانبشنوده والمجلس الميل اقول المجلس الميل اللي نصرى في مصر ولا والمجل... الاورثوذكس في مصر ولا الاورثوذكس في العالم بصفة ان ان ان الشنودة يعتبر باتريارك الارثوذكس في العالم لا المجلس الملي المجمع الملي يبقى بتاع كلهم في الدنيا كلها مش في حتة محددة انما المجمع الاقليمي ده هو المجمع الخاص بالطائفة في اقليم معين في إقليم مخصوص في إقليم مخصوص خلاص دي ده اللي هو المجمع الإيه؟ الإقليم أو المجامع الإقليمي إذن قلنا أن المجامع الكنسية ثلاث أنواع من المجامع المجمع الاولاني المجمع المسكوني او مجامعها المسكونية المجمع الثاني، المجامعها المليا النوع الثالث، المجامع الاقليمية هذه هي انواع المجامع الثلاث. طيب عايزين ان شاء الله رب العالمين باذن الله في المحاضرة او اه القادمة هنبقى نتكلم ان شاء الله بالتفصيل عن اول مجمع من المجامع لكن دلوقتي عايزين بالسرعة كده ان شاء الله نتكلم عن المجامع المسكونية هي موضوعنا المجامع المسكونيه مش هتكلم عن المجامع هي هي موضوعنا التي صاغت تاريخ المسيحية وتاريخ العقيدة المسيحية هي المجامع المسكونيه اذا الموضوع اللي احنا هنتكلم فيه دلوقتي هو وموضوع دراستنا طوال ما احنا بندرس مجامع هو المجامع الايه المسكونيه خلاص وخصوصا بالمجامع المسكونيه هنتكلم عن المجامع اللي بيهتم بيها الارثوذوكس وبعض المجامع اللي ما هتموش بيها هنتكلم عنها لبيان قد ايه الـ الـ الاضطراب اللي, اللي حصل في العقيده المسيحيه طيب ايه هي شروط المجمع المسكوني المجمع عشان يعتبر مسكوني عند الاورثوذكس لان الاورثوذكس في مجامع كتير جدا اتعملت ها الأورسذوكس رفضوها فعلشان يبرروا رفضهم ده حطوا شروط للمجمع عشان يتسمى مسكوني معترف بيه لان في مجامع أقارة التوحيد وقارة عقيدة أريوس الأورسذوكس بيرفضوها وفي مجامع تانية عملت حاجات تانية كتير الأورسذوكس بيرفضوها فعشان كده الأورسذوكس قموح حط لهم شروط كده قال لك دي الشروط بتاعتنا الشروط دي ما انطبق عليها يبقى مجمع مسكوني معترف بي ما انتركش يبقى مش ايه مش مجمع مسكون ايه شروط ده يا اخوه شروط ده يا اخوه طبعا الشروط دي من عندهم ما لهاش اي دليل غير اتباع الهواء غير اتباع الهواء يعني فقط التفصيل شروط تفصيل عشان تيجي على قد المجامع ها اللي اللي هي اللي عجباهم اول شرط ان المجمع دوت يكون حصل بدعوة امبراطور مسيحي بدعوة امبراطور مسيحي وعشان كده حيضطر الارتسوزوكس بعد كده يكذبوا كذبة شنيعة بشأن قسطنطين كما سوف نبين ماشي هذه السبب الاولاني تاني حاجة ان يتم فيه تمثيل الكنيسة ككل يعني ايه الكنيسة ككل يعني تمثيل كل المؤمنين بالمسيحية شرقا وغربا هو بالمناسبة جماعة الشرط ده لو طبقنا على مجمع نقية مجمع نقية مش مجمع مسكوني. لو طبقناه بضمير بعد ان تم اقصاء اتباع اريوس كما سوف نبين ان شاء الله رب العالمين بعد كده ثالث حاجة ان يكون المجمع قد عقد بسبب ظهور ما يسمونه بدعة ان يكون المجمع قد عقد بسبب ظهور ما يسمونه بدعة او هرتقة بدعة او هرتقة واضح رابع حاجة ان يقرر المجمع حكما دينيا او عقيدة جديدة شوفوا بقى يا جماعة الكلام الخطير ده شوفوا بقى يا جماعة الكلام الخطير ده ان يقرر المجمع حكما دينيا او عقيدة جديدة بس ايه من واقع الانجيل كلمة المخطوطه في الاخر على استحياء دي ها احنا بننقل الكلام كما يقولونه خلاص من واقع الانجيل وحنبقى نتفرج على مهازل في مسألة من واقع الانجيل هذه طيب مين بقى المجمع اللي انطبقت عليها الشروط ديت عند الاقباط الارثوزوكس الاقباط الارثوزوكس على اختلاف في بعضهم متسيبين قوي يعني او مضحبحين ايديهم قوي وفي بعضهم الاكثر تشددا احنا هناخد على الاكثر تشددا عندهم المجامع المسكونيه اللي بتنطبق عليها الشروط دي تلات مجامع بس مين المجمع الاول المجمع الاول مجمع نقيا المجمع الكارثة المجمع المصيبة مجمع نقيا وده كان سنة 325 ميلادية هنعرف ان شاء الله حصل فيه ايه من احداث كل مجمع من دول هدوسه بالتفصيل ده الجزء الاساسي في المادة بتاعتنا المجمع الثاني مجمع القسطنطينية سنة 481 ميلادية المجمع الثالث مجمع افيسوس افيسوس سنة ربعمية في خطأ في التاريخ بتاع مجمع كوستنطينية جماعة سنة ربعمية وتمنتاشر طب لحظة معلش يا جماعة انا اسف لان انا ذا في التاريخ سيئة لكن مجمع افيسوس سنة افيسوس سنة ربعمية تلاتة وعشرين ميلادية خلاص دلوقتي الثلاث مجمع دول وخصوصا المجمع نقية هنكتشف ان هو ويا ريتا جماعة ناخد بلا قوي قوي منه معمول سنة تلتمية و بما يعني ايه بما يعني انه في القرن الايه الرابع احنا من اول تلتمية بقى احنا في القرن الايه الرابع تلتمية ويه يبقى في القرن الايه الرابع السؤال دلوقتي ده معنى ان الهرطقات بدأت تظهر في القرن الهرطقات اللي هي البدع يعني في العقيدة. بدأت تظهر في القرن الرابع? لا لا لا لا. لا. آه. المجمع الاول يا جمع مجمع نكية معلش يا جماعة انا فيه بس اه حاجة كده هوت اه حصلت عندي وانا بقى بقى تشغل المجمع الثاني هو مجمع اه القسطنطينية تلتمية مش وبعمية واحد وتمانين سواني بس يصلحها لان انا كده مش الملف ده خيروح سواني هيترفع على المنتدى وهتبقى مشكلة لو المعلومة قويس الحمد للعودة لاني حمد تبقى جماعة المجمع التاني مجمع القسطنطينية مش سنه 480 تلت... واحد 381 مش بس كنت في الملف الوورد عشان لما يترفع على لل... المنتدى يبقى إيه الملف سليم الملف ده شاء الله هيبقى لنا فلو حد خد كوبي من اللي ديت لا نشيلها ان شاء الله اللي فوق دي. يبقى نقيه 325 آه... 413 السؤال بقى اللي انا عايز دلوقتي اسأله ما معنى هذا الكلام يا جماعة معنى الكلام دوت ان العقيدة المسيحية بدأت تصاغ في 325 لانه 325 دوت مجمع نقيه هو اول مجمع يقر عقيدة ايه عقيدة يا جماعة عقيدة التسليس لا يا ريت يا ريت مش عقيدة التسليس الثلاث اقانيم لسه ما اكتملوش لغاية دلوقتي مجمع نقيا اللي سنة تلتمية خمسة وعشرين يعني في القرن الرابع اول مجمع يقر الوهية المسيح ويلعن من لا يؤمن بها ويلعن من لا يؤمن بها بها تمام بسرعة كده ان شاء الله ربنا عشان نخلص محاضرتنا النهاردة بإذن الله لأن يعني كلنا ملوقعين الحقيقة ايه أهمية المجامع الكنسية في تاريخ المسيحية زي ما قلنا ان من هي مصدر الانحراف الرئيسي في المسيحية من التوحيد إلى التسليس والهوت المسيح زي ما ان شاء الله هنبين نمرأ اتنين هي مصدر قانونية العهد الجديد اللي بين ايدين المسيحيين الى يومنا هذا خلاص نمرأ تلاتة ان قرارتها عند التقليديين المسيحيين وهنعرف بعد كده ان شاء الله يعني ايه المسيحيين التقليديين اللي هم زي الارثوذوكس والكاثوليك بتكون إلهامية يعني قراراتها معصومة يعني هذه المجامع زيها زي الرسل معصومة ماشي وبتبقى مسوقة من الروح الكدس وهنكتشف بعد كده ان شاء الله رب العالمين ان المجامع دي جاءت في مجمع نقية, نقية مثلا اعتبرت ان السبع أصفار الأبوكريفة اعتبرت ان هم أصفار مش قانونية وانها أصفار منحولة وزائفة وبعديها بعشرات السنين تم في مجمع تاني برضو اعتبر هذه الأصفار قانونية ومش عارفين أين كان الروح القدس في احد ما يدعونه يعني من ان الروح القدس موجود فإذا كنتم تعتقدون انه موجود في هذا فأين كان في ذلك والعكس صحيح غير كده ان قانون الايمان اللي بيعتبر كده زي بالنسبة لنا كده شهادة لا اله الا الله وان محمد الله وان محمد رسول الله واللي بيحفظه كل مسيحي المجامع الكنيسية المسيحية المجامع المسيحية الـ الـ الـ هي اللي حطيته والتحديد مجمع نقية كانت شرارة البدء في مجمع نقية كامس حاجة ان الفرق المسيحية المختلفة لم تتكون الا نتاج هذه المجامع الفرق المسيحية زي الاسدوكسية المرونية الكاثوليكية حتى البروتستانتية تعتبر يعني ولدت من رحم المهازل التي حدثت في هذه المجامع سابس سبب ان دي المجامع دي لا يستطيع اي مسيحي يعني انكار انها مصدر ايمانه وإلا فهو زي ما قدام حضراتكم كده بيذكرها في صلاة القدس لله البسيري او تحليل الخدام الذي يتلو الكاهن وكذلك بيذكرها في صلاة مجمع القديسين ودي اسماء صلوات ويعني نقتن بهذا معلش انقاسه جدا جدا جدا لانني اقترت عليكم اليوم كثيرا وان شاء الله هيكون هو ده الزمن الطبيعي باذن الله بتاع المحاضرة المحاضرة النهاردة في العقيدة مكادش جذابة جدا لانها تمهيد ولسه بقى ما فيش يعني التشويق والحاصل يعني نتيجة السرد وما شابه ذلك ولكن إن شاء الله عز وجل تكون المحاضرات القادمة أكثر تشويقا بإذن الله لكن بأؤكد أنكم طلاب علم وطالب العلم لا يبحث عن التشويق بقدر ما يبحث عن العلم أو المعلومة فنسأل الله عز وجل أن يجعل ما نفعل هذا في ميزاننا وأن ينفعنا به وما لا ينفع منه ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم إن شاء الله عز وجل عشان الإخوة بس تعرف الجدول قولنا حينشر ان شاء الله في المنتدى بإذن الله بس بكرة لأن يعني أنا مرهق جداً محاضرة الحقيقة فان شاء الله عز وجل عندنا محاضرة يوم الثلاثاء في مادة محاضرتين الساعة 11 بإذن الله بتوقيت القاهرة يعني عادي زي ما احنا متعودين اللي هو هتبقى محاضرة الكتاب المقدس ماشي وقولنا احنا اخد فيها مدخل لدراسة العهد القديم والعهد الجديد والبشرات ان شاء الله رب العالمين الساعة 12 دراسات اسلامية مقارنة وقلنا ان هناخد فيها ان شاء الله رب العالمين باذن الله شرح الاصول الثلاثة بشرح مقارن ويوم الخميس ان شاء الله رب العالمين الساعة 11 عندنا محاضرة شبهات وردود المحاضرة الاولانية بمعنى مدخل للرد على الشبهات والساعة 12 إن شاء الله رب العالمين دراسات لغوية وهتكون إن شاء الله رب العالمين في المحاضرة الأولى إن شاء الله رب العالمين عن المخطوطات بتاعة العهد الجديد ومخطوطات العهد القديم أقولوا قولي هذا وستغفر الله ربي وربكم لي ولكم وجزاكم الله خيرا وتقبل الله من ومنكم وليرفع الترقية إن شاء الله عز وجل عن الغرفة طيب جزاكم الله خيرا واخي ابا عبد الله تاخذ مني المايك ربنا بريك فيه